باركست جماعة معلتي عسر سلاست محرم شحن أربعة مئتين سلاساني هجرية كمون عسرت 4 أكتوبر كل تشحن عسرت شدشتن ميلادي كتابة سالين لنا كتاب ناي شيخ نباز رحمه الله تعالى رحمة واسعة زعبا الدروس المهمة لعامة الأمة بالمالتي لما عنتي درس واسدومالتيو الدرس السابع عشر مبل عصر تشوعة درسي الحذر والتحذير من الشرك والمعاصي السودماني كاب شرك كاب ذنوب كنتن كاكم زلنا مالتي طبعا قدامتي وسيدنا نيرنا مالتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شوعة نقرأت زياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحانت حديث تقي سمم و أنتابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبيقات وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبيقات يعني المهلكات تتنقغوك أبزا شوعة مدفئو خمزخونا نقرات مالتي سلا زين الرسول صلى الله عليه وسلم شو عت نجارات نتفي أخوه ما اللوا خبله خل اللوا خبلوه زين شو عت نجار زئاتا كن استبلالا على لنا مالتي فلتنا جماني كبعة كن رحط كن صعري قبى إيش جانبو مالتك مالتي أي يكونوا على جانب نسقاتكم أبكار إيش نفط صنحو أي تقربو أن مالت زين شو عت الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كاتس الزقونة ما تفي الناس الزقونة كيت فأنا من تحدبر منا ورحيم الزقونو وكان والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إيش رأوفر رحيم كم ترب سبحانه وتعالى زبوله تقدمي تأبز درس فدرس وسدنية سادماني الشرك بالله قداميتي تدفعنما على تي خبز شوعته الشرك بالله عباين أقرب سلزقون الدماء رسول صلى الله عليه وسلم بقى جميروا مالتي مغنياته نربي مسكب مخلوق مواد أدرتخد قبر الله كان مخلوق مواد أدرتخد قبر الله خبزز عبزن بي الله سلزي زقون المخلوق ملائكا يخون نبي يخون أولياء والصالحين كلهم زيهم نفتوهم منا لكن اتن ربي زقبوا تهيبنا يوم شركي والعياذ بالله وتزعى بي زنبي رب زيق وفر زنبي شركي مالتيو خمتي لقمان زبلون إن الشركة لظلم عظيم عبي عمتيو عبي زنبي ربي خبز الشركة زياد حنانا الثانية هو السحر كبزا شوعتا نتبتا زدفانا مالتيو سحريا وسحر, وسحر اندحرئنا انتعي كل ما قفيا ولطفا سببهو انتدع ان تعيوتي سببنا توبع اننا زيني ريو اندحر كوينو المخفي اندحر كوينو ازي السحر النبلو وحده مسحور انتدع كشف الطب قيرنا له نحكمنا قد دايما لاتي سليم كوات سيحر مقنياته السحر مسنا يحكمنا تأساسي رأيكونا لذلك السحور اللي نيا بليتي سحور نبلع سلا زخنا أب صيام أب رمضان يخون أب زخنا الصيام مالت سحورنا من تاني بليت سلا زخنا الزاب العزيام مالتي مخمور سحورته بهلا فبجا لغة بقامك تخدنا سحري انت لأ تو زيت زي رأيك أخوينه أبز ساعات زي سحر نبلو بقامك مالتي أما السحر شرعا بشريعاً دحركناه تايز بالترجمة اللو مالتيو وهو عزائم ورقا وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. حدا نقر أميركاة أسرموني أبو تف تفن دحرلكا شم لنا أجنان دي خدت قيس كبتوم لنا بله شمت قيس كا أبز ساعات اذي نقر اذي سحر نبلو اكلتنا يخون نلبنا يأسر اللؤيو ويمكن هنا اب موتيا بالسحر اذي سحر اذي اندحر برتع خينو مالتي كذلك ابنقو كلتا سبحة داروني فلالي اذي سحر اذي والعياذ بالله وهو من الشرك كاب شركي اذي بنياته حد ساحر نابصيح لخبص ح لخبص صحح يا شباب بمن له يا شباب الجن بجن جوريز يحجز لذلك أول مقدم سعر كلامته تغينه أب سعر كآته تغينه أتوم أجنان شرتي له السلماني برب كفر بقرآن كفر بدين الإسلام كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر يبله كفر ما لتيه أب سعة نساب نخحمهم مالتي بسحر جركه إذا سحر زي أنت يا خصب قال له نعم أمور الدنيا مالتو العاد بالله جنزل ود جنزل يخسب ويدمان نزسو لأساب نخحمهم جبرو مالتي إذا كان بإذن الله مالتي فيتعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه كما ترى سبحانه وتعالى زوله وما هم بضارين وما هم بضارين به تأية بسورة البقرة زلما مالتي وما هم بضارين يعني أي قولون يوم بزي سحر زيقيرو مالاتيو إلا بإذن الله شيء ما لزخونه يقول ناية عينة سحر مالاتيو نزخون السحر يقولون يوم إلا بفقرنا يا ربي إذن قاني كاب قرآن كاب طهارة بعبيو خاب توحيد عند حر حقنا بقلل وزي ساحر زيقتك عنا يخير أما تدام سانا مسارح له مسار قرآن وإذن ما توحيد بعبيه من قد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقتلنا هذا ساعة إذا ساعة رزي خرى قبلنا أي كالانيو مالاتي مقنياتو مكالا خلي قرآن سلزل لنا مالاتي لأنه عبادة للجن والاستعانة بالجن في إضرال الناس ندق سبات نخطط فهمي لك ب ب شي الجن بأجنان عجز مالتيو بده يحرقوا إذا سب زي نخعويك بأمكان أب كفر يتوزع ساحرزم كم زسب دورو حرد؟ حراد كم زسب مثلا تيل حرد؟ إذا قبر إذا قبر, قبر يبله حتى هو إنه ساحر زين القرآن طفكم للي خل والعيادو بالله يمكن هو إنه قرآن أب جوا حافظ كذرب يخل أب شقاق أب حمامون بيها يخل إذا ساحر زولجن علاجنا توب بروقي أبو قراني أما سحر زبلكا دحرس جبر كونكا أذبح لغير الله نزير بحرد نجن حرته لك هذا نفعله شركي والعياذ بالله والساحر وهو الذي يتعاطى ما يضر الناس بواسطة الجن وعبادتهم من دون الله وهو نوعان إذا ساحر زبجا ركبه له مباشرة مساجنا كم تي أب كفر زأتوه حجزهم أجنان زأتوه يخدموه مالتي والعياذ بالله سبن خهات سيد ما يبقس وهو نوعان أب كل التايخ فالزي سحرزي نوعاني أولا حقيقي حق أن نزل له سحر له يوجغك يحممك والعياذ بالله ويقول كم تصلى لك قبرك يخيل مالتي قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد أب شركي أسيرا زند الصحراء اللوازئة كابزينات حنا النبلوني لرب سبحانه وتعالى قال يوم ساحرين وين قال يوم سحران تاي وصده قال خبت نتكا يخون ويكدان ويزخون أسار نتكا يوصدو أبز ساعة زي بز الجن زي تحجزه مالتيو تفتوب مسبلو بز يسحر مالتيو والرسول صلى الله عليه وسلم تسحر مالت ما بالك غيره قالول زيادة في السحر خل سلازي قران كنقرى ازكار كنه بالزحلنا بعبي توحيد كلهنا لو خبز السحر زي كنلا تقهينو مالتيو اتقال عيد ما سحر التخييري التخيل يمثلك مالتيو عين الزملكه عين هاي سحركم ولذلك رب سبحانه وتعالى يقول سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعة قم درب يقولون موسى عليه الصلاة والسلام ثم سحر يهود مالتي فبقى موسى عليه الصلاة والسلام نزق مجزي كريو نقول له أتمان يرو يرث تمن سليزي في اللغلق نعبالات موسى عليه الصلاة والسلام لكن حقيقة إذا <زيزي> دسندو نموسى <نتائي> مالتي لكن موسى عليه صلاة وسلام كريه خلوا أنتي مسلم نيرو ثمن أثمان مسلم نيرو مالتي سبحانه وتعالى أنتي يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعة يعني نموسى أنتي مسلم مسلم بري قامتي نيرو وقال في حق سحرت فرعون سحرنا يفرعون زنبارون تايلو، فلما ألقو سحر أعين الناس واسترhabوهم وجاءوا بسحر عظيم. بقى عين سبعة سحرهم إذا سحر زنتايلو يا شباب سحر التخيل يخيل لك الرأي كاز. أنصار الرأي كا. السون بعلو أي رأي كان يمالت يو. فلازم السبعة تفرحون. نتوم بك سبعة تأكيمون زنبرو كريو من يشنف موسى عليه الصلاة والسلام ولازم سحرا ناي فرعون بقى نموسى كم تمنت رأيهم نتهم كلهم ذاك سبعة تأكبه زنبارو مالتيو أبز ساعة تزي ضحا بقطريني روماليو وأني يحشر الناس ضحا خمس بولو موسى عليه الصلاة والسلام أبز ساعة تزي رأي وانتاجي روماليو زم سحرا عيني ناي موسى يكون ناتهم سبعة تأكبه زنبارو سحيرهم مم سلازي زقمة انتخويني الرأي منيرو من وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كتب إلى أمرائه في الشام وغيره أن يقتلوا كل ساحر وكل ساحرة لعظم شرهم وخطرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبشام زنبروا أمراء مرحتمالتهم انتعالوا دب دب يتحفوا عمر بن الخطاب نقول ساحر يكون ساحرة نزيئتهم كلهم قتلوا منهم عمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم كم زبلوا مالتيهم عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فقبل خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزم ساحرة زلوا الشام قتلوا منهم نمتي أي أول مقدم كم زنا جبرون سبعة كثقلون يوم يمكن يسبيزون بسحري موت كلا عين قرتو بعنا خبلون زأمنهم ساب يلا خلافه اللي بين العلماء توب تيلو ساحر توب عناتو يقب نقبلونه عينه قبول نزبل معلتيه غير الشرك توب عناتو مقبول شركون توب عن تيلو بز الدنيا رب يغفر لي لكن بآخرة توب خيبة لحركيدو كيدو رب سبحانه وتعالى غفر لي وزي ساحر إذا أب كفر سلزعتون ونبعلو الشرك سلزوغاني ربعي قفرا لهم تدا أب سحر ميتون شرك سلزوغاني كفر سلزوغاني لكن أب زدون أقل توبا إليه تيلو إذا ساحر إذا نقبله دون نسب المالاتيو قال لهم نقبله. علماء إلوم نقبلوه قال لهم علماء ما بأقوال ناي علماء ناي صحابة أفعال الصحابة بالتكبر ناي صحابة وسيدون مالتيو أين قبلون ينامكنا ياتوا تلاعب كقبري خيلي توبة إليه دابل كلاقاسي خيلي نردك سبات كحممهم كسأل لهم كم متون بإذن الله خيلي ما لاتي ربي قدرة سلزهبو سلزيتي أولى بارك الله فيكم بتظاهر ناتو خيدنا نخلق تلوم ما لاتي إلا إنسان صادق ناتو توبة صادق ترين ما لاتي أما خلاقي زينا بسحرة التمالي شو قد تلالو كمون مارك الله فيكم تعقيدات وزيف اللت ان دحرت اني ساحر كنت قتلون لنا مباشرة مغنياتو توبة الين دابلوخني سحراون زت لاقسو اللو مالتيو سلذي كابسحر ربيحنا لنا لا قدر الله تسحر السب النحران له دماني بإذن الله تبارك وتعالى انت عند لنا مالتيو بقران له طيب سألسيت سيدنا جرستان تاسعى التأكل صلى زل الله مالاتيو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كابتن شوعة تنتبتات زدفأنا مالاتيو أبز الدنيا زي أبأخيراون زدفأنا مالاتيو قتل النفس النفس قتل سواء نزي سبزي مباشرة انتحار قيرونا نفس تقتلوا انت رأى فوق جيلو أزي والعياذ بالله كافيري نفسي كغتلا فقودتين لكن نفسي مقتالي حرامي تجعني قندي بمونتاك قبر يلون دحر سمساتي ويتو وينبس دماء حنيقوه ويكرأت الله والعياذ بالله أزي من كبائر الذنوب رب سبحانه وتعالى بزق حسبوي قيامه معلتي ربي كاب انتحار نفسي خام مقتال ربي سلمنا كمون بارك الله فيكم نفس سب نفس راح زي كونس نفس سب كت نفس زي حرامي مالتي فذلك جريمة عظيمة يقول الله فيها ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلما فقد جعلنا لوليه سلطاً فلا يسرف القتل إنه كان منصورا سورة الإسراء. تايلوا رب سبحانه وتعالى ن نبسة أتقتلوا حرام زقبر كلكم. بقى نبسي مقتال حرام سلزخونه أتي خاب صدره كابي تسبو سلطان بين له نخمه حر جار نفسي والسد ويد ما يقتل الليل يقتل الليل تايلوا ما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 قابيل دقي آدم عليه الصلاة والسلام هابيل وقابيل مستق قد حاد النتقالات مستقطلهم رب سبحانه وتعالى خبزه ساعات زي أحرام جروه ونزح وسقته لما بتعمي تتعيسوا حتى نتي جثة نتي نتي تسكيمو تسكموه انتاق قبر نزحه ام انتاق قبره خسابز بالكون ما علتيو ولذلك فأصبح, فأصبح من النادمين تتعيسه له حرام شلس قبرة إذ يوم دكي من يخون له دكي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وبدحرزه له ربه سبحانه وتعالى أن يخونه السب زقتله أبت إسم ناته كم علمه زقتله إذا حسبه ما عرقن ديت ترير مخانزي نفس سب مقتال مالتي يربي نجينا كموهن فمن أحياها انتداء تسوى نزان بسذي كموت عاد عنوة نزان بسذها أبزسعة تزي فكأنما الناس جميعا نقول نقوله منك سباد كم زمل سلم كم زد حنوم مالتي مثلا حد سب كنت ألقري خايو الحين كايو سأجل ناتكا نقوله سب كم زد مالتي كذلك بارك الله فيكم كنت زراء خايو نبسخ قتل زراء خايقة تدحو نخد سعرها لك ما لتي فالشيخ منبازين تايب الله قتل النفوس من أعظم الجرائب كابتزعاب جريمة وانجليو إلو لنبسخ مقتال ويندك سبات مقتال لكنها كبيرة دون الشرك أبشر كتبت سحيكونة كبت كبائر الذنوب من جنس المعاصي التي هي كبيرة كالزينة والسرقة ونحو ذلك انتدأ حلالي يقتل نفس سب لكذا يقتل كامالة اما نخسته قتله والله حلالي رب حرامه يقبرون زبالة سب ابزيس عازي تقتلو حلال صلى زبالة أبكفريات اللو مالتي والعياذ بالله ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك مقتال لذلك سبال حلال إيو اللي حريلو قن أبكفريات ولهذا قال في حقي سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما انتدأ أنا حاجة أسلمة يقول حتى أسلمة بزي حاجة قتلويا بالكان اسلمنا يحرمويا فبقى أن ترى حلال يلو أبز سعة زي رب سبحانه وتعالى نزر عليهم جهنم كاتوا ااا إلى نما على رب قا تقطع لي ورجموا إن سبز عذاب أزي زي بالعذاب ما يصيبه حلال لحرزبر كونه على تي خالدا فيها إن استحلا أهل السنة والجماعة حلال تيلو أبز سعة زي ااا يكفريو إلى منام على وإن لم يستحل فهو خلود مؤقت له نهاية انتداغا حلال زيله مقزيه أب جهنم كعزة مخانوة يمكنه رب سبحانه وتعالى خسامحه ويخيله لكن نتيزة تقتل سبك رضيه رب سبحانه وتعالى وإلا أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء مجمر يا رب سبحانه وتعالى مجمرتها في الدم مالتي والعياد بالله نفس سبك أتلكها حقوقنا يسابي مالتي، إذا سبزي انتحر زي سامي حكا ربخ حزك أي مالتي، لكن ربخ سامح حكت وخير نزبزي يرضيهم مالتي، ونا تزي زتقتل سب كمتاب حليس الصحيح زلما مالتيو، مسدوم ومس يوم القيامة، يا رب سل هذا لماذا قتلين، لم تاقتي لني نزحتت الليلو كحزكاي مالتي مالتيو سامحتي، سلذي دمنا يدق سبات نتسأو إننا نصل نحلنا. نفس السبب كنت قلت اللي قبلنا، إلا ولي الأمر. أنت لأ سب قال له يقتلهم على مراحي ما مسلمين يقتلهم على تي كم زا ز قتله. ويد ما بارك الله فيكم حق تات ويلي الأمر التجريماناتو أبمقتال زب تصح عند حرقينو كقتلوا يخليو مالتي. كم زخ ختارة عند حرقينو شفتان عند حرقينو. نبزو حد سبات زميتهم ويكقتلهم عب سعدزي ما راح يسلمنا يسلمونا قتلوا يخيلى ومالتي فبقى إذا خلوا كم قال كم تعبيت ذنوبيو فبقى سب قتل كانا كافر كنوا رأي كنن بل إن من كبائر الذنوب إلا نفس سب مقتال حلال يزبل جن عب سعدزي كفر يأطلو مالتيو سلزي كاب دم والعياذ بالله ربي يتحننا ونفسنا ونخنقت الحدرة الرسول صلى الله عليه وسلم نصح يعني وصية بمنا منا مالتيه ورب سبحانه وتعالى أبقران تيلو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أنفسكم إلى النه نفسكم ما تقتلوها ولا أحد سبتش أني قيلون نفسك غطلا يبلون سلازي لما عندي ساعة تغلى سلازل لا أبزيها توكبل سلاست كابتن دتف انا نجارات تريفنا أنا اللوا مالتين كابتن شو عتة سلاست نجارات تريفنا اللوا إن شاء الله أبزمت درسي نكاتعت والجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركات